وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قَلَّا تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 قبل يعذبكم عذابا أليماً ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحتها الحر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 وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كَثِيرَةً تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاؤه فأزرعه فاستغلب فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما